نفسي اشراقت نفسي بنور من فؤادي حين ما رادكت يا رب العين هذه وانت شت روحي وصار الدمع يجري يا ربني خذ بقدم الرشاد اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما راددت يا رب العيناء دي وانت شتر روحي وصار الدمع يجري يا الهي خذ بقلبي للرشادي يا رب نفسي بنور من فؤادي حينما راددت يا رب العيناء وانت شذر روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من الوجدان في سكون الليل أدعو في سجودي والده حولي سواد في سواد يا هو فنع رحيما يا حليما يا كريما ما لي فضلك من نفادي يا سميع يا مجيبا الدعاء ما tak onda italiano sada mentre mi cono classe di faccasi per reale a tema di nostra con i nostri 20 giorni di nostra ovazione che si sta regalando quello che mi si narrato di gioia di consacrare proprio i miei 2000 azar auso jer ono e, to je točastavnik urednik Sasa. Znajući koji se znači ovdje jedan od Sasa, znači ja ga sigurno ga. Znači, teko se osnovni ali ovdje uđavnika će ih a oni koji ne poznaći u tu knjigu zaista veoma koristu, dovoljno je svako, cao vidi one sadržaje mislim da se tu u svakom moći znači nešto veoma koristu, znači da, da, da, da, da, da, da se znači. Tako da, svi imamo vrući od zavjeta na izlazni progi, u očiniti naši prenavali što će imate kripto da kupite tu da ćemo se znači popraviti muzevi od deset škake knjiga, znači, delova, ali ne zrti ubezni, ali nije Hvala te onore pripredajstva na sveđenju, koliko koli se presta možemo svi pogoristiti. Nastavno će više i predavanja, prošlo ste sigurno vidjeli. Na kraju na koji smo odpovijetili, ali ja ovu zavljenju i jeste koncert krijenja, u izmanju i podniku radinu. Sada reći o prekušta, da smo يا عبد الله انجحك koje je zato na uloženom službu i na hukak na toj filci, a vam se zahvaljuje za izgledno vrijeme i za strpljenje koje ćete nam sve pokazati. I samo naslova predavanja jasno je da se ono sastoji iz kardija rečnih djel, je posvjeđen islanskom pojmanju I to nas zapravo ovdje nije planiso lavo koliko sada problem je on da koji koji stiže kamat ya yeah. All right. I kojene <laughs> tu come stai da pitam fleđije Da Boja. So, yeah. u njegovom vrijeme prema Bogu. I taj vrijeme se može prekinuti samo ukoliko se rodi čovjek u Svaki Sýn, Adam, bol gréšnik, a najbolji su gréšnik, diorik, kuri se najčažjej i najvešjej kaljeva. Što se týče parazno pojivane vrena, dakle, يا قنديل الرشاد اشراقت نفسي بنور من فوقه حين ما اردت يا رب العباد وانت شطر روحي وصار الدمع يجري يا الهي خذ بقلبي للرشاد لما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي في سكون الليل أدعو في سجودي والدجا حولي سواد في سوادي يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفاذي يا سبيعان يا مجيبا يا عظيما أهدني يا خالق السبع الشياء هادي وانت شت روحك وصال يا الهي خذ بقلب الرشادي اشراقت نفسي بنور من فؤادك حين ما رجت يا رب العين وانت شت روحي وصارت دم عييني يا الهي خذ بي قلبي المرشد لي نودع الحق ووفقني الى ايه فعلى توفيقك اليوم اعتمادي